أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ